وَيَقُطَعُ عَدَابَ الرَّاكِفِينَ لِيُحِطَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 بَنَاتَ وَلُوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْوَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ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 124. <تصفيق> واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 111. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 112. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم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 فإن انتهوا فإن الله بِمَا يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظلمتم منه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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُضِلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا الله اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وَذُوقُ وَذاَابَ الْ الحَرُ ذَلِكَ بِمَا قدَمَةْأَيدكُمْ وَأَنَّ اللهَّ لَْسَ بِضَل مِن للِعَبيد كَدَأ بِآال فِ الرَونَ والَّذينَ مِ قَِْهِم كَفَعوا بِآيَكِ اللهِ فَأَخَدَهُم الله بِذُنُوبِهِمْ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 كَذَّبُوا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 110. وكل كانوا ظالمين 111. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 114. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 115. فإما تثقفنهم في الحرب فشذد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 116. وإما تخافن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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 يا أيها النبي حسبك الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذِّظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ 112. والله عزيز حكيم 113. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 114. فكلوا مما ونمتم حلالا طيبا 115. واتقوا الله إن الله غفور رحيم.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 وََّ بِنَ آمَنوا وَلَم يُهاجِوا مَالَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَت يُهَاجِع وَإِن استتَ صَرُوكُمْ فِي الدِّين فَعَلَكُم النَّصْرُ إِللاا على قَووم إِلَّا على قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِثَاقُ واللَّهُ بِمَا تَععمللونَ بَص 112. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير 113. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا